ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابعون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئتين يغلبوا, يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم بأن انهم قوم لا يفقهون خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان منكم يغلب منكم القوي يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبينا أن يكون له أسرع حتى يتقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما ظلمتم حلالا طيبا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ